لقد كان لكم في رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة مصابيح السنة هذه السلسلة التي تقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في هذه السلسلة نذهب في تفاصيل الهدي النبوي الكريم في كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وسيرته وهديه عموما في هذه الحلقة سنأتي بإذن الله تعالى إلى هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في تعايشه مع هم الأمة الإسلامية ومع هم المسلمين في كل مكان أما ضيفنا في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة وفي حلقات مصابيح السنة عموما هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في بجامعة القصيم وبسمكم جميعا ورحب به في بداية اللقاء فحياكم الله شاء الله حيا أنا سعيد بالعيش معك في في هذه الحلقات وفي هذه المصابيح وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعهديه عليه الصلاة والسلام والحديث في هذه الحلقة عن عيشه عليه الصلاة والسلام هو المسلمين وشعوره بهذا الأمر. وين أدنت لي قبل أن ندخل في في في بعض المواقف في تعايش علي صلاة والسلام مع أهم المسلمين. نحن آه يعني نرى الآن في أيامنا هذه كيف أن أخبار المسلمين وغير المسلمين تردنا بكل الوسائل وبكل الطرق ونقرأها ونسمعها ونراها في التوّي واللحظة. فمنا من يعيشها فعلاً همّا ومنا من تمر عليه مرور الكرام. حتى لا تمر مرور الكرام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع هموم المسلمين لكي نقتدي به عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> حديثك هذا يا أبو سامة يعني ذكرني أو نقلني حقيقة إلى إلى موقف يعني وقفه عليه الصلاة والسلام من مواقف كثيرة كما سنمر على بعضها تجسد فعلا كيف كان عليه الصلاة والسلام يعيش هموم أمته سواء على مستوى المجموعات أو الجماعات أو على مستوى الأفراد. في وفد من قبيلة مضر وهي القبيلة العربية الكبيرة التي ينتمي لها هو صلى الله عليه وسلم جاءوا من جهة نجد وقد لغبوا وسغبوا وأضناهم التعب ومستهم الفاقة يقول جرير في وصف حالهم مجتاب النمار متقلد السيوف عامتهم مضر بل كلهم من مضر وهذا وصف يشي بالحالة الفقر وحالة التعب والجهد الذي بلغهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على سد هذه المسغبه التي أصابتهم قال جري فتصدق رجل من, من صاع وتصدق رجل من صاع تمره وتصدق رجل من درهمه وهكذا تتابع رضي الله تعالى عنهم هذا نعم فتماعر وجهه عليه الصلاة والسلام تأثرا هذا الشاهد تمعر وهذه رسالة المشاهدين الذين يشهدون هذا الموقف لماذا تمعر ألي أن بيته ناقص الحوائج لا وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لكن تمعر للحالة التي رأى عليها هؤلاء القوم فخطب وحث الناس فتصدقوا وتتابعوا نقدا وعينا يقول الراوي وانظر إلى انقلاب الوجه بين الحالتين، فلما رأى اجتمع عنده كوم من طعام قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهل من الصفاء والسرور والأنس بسد هذه الحاجة التي نزلت بهؤلاء القوم. هؤلاء القوم كم نتوقع عددهم مئة مئتين؟ أنا أجزم أنهم لا يصلون للأهلاف، فكيف ب ما تفضلت به اليوم ونحن نشاهد عبر وسائل العلام صور كثيرة تنقل لنا في بعض بلاد الإسلام بلد يصاب ب يعني يبتلى بحاكم مستبد ظالم يقتل شعبه أو زلزال يصيب بلدا ما أو غير ذلك من الكوارث والمصائب التي قد تجري بأسباب كونية معروفة أو بتسلط بعض الظالمين على أهل أعلى شعوبهم هنا يستنجد إخوان المسلمون ويطلبون العونة ويطلبون المساعدة هنا يأتي الإيمان يأتي التأثر والتأسي به صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة المحزن ما هو قد لا يعني بعض الناس قد لا يجد قد يكون قليلا ذات يد لكن كما يقول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسع في النطق إلا يسع في الحاله لنرى شيئا من التمعر على الوجه كما فعل رسولك عليه الصلاة والسلام لنرى شيئا من التأثر قد يكون خطيبا للجمعة يحث الناس على التبرع بالوسائل المعروفة قد يكون مذيعا قد يكون إعلاميا بشكل عام قد يكون كاتبا في عمود صحفي هنا يأتي التأثر والتأسي به صلى الله عليه وسلم في إشراك الناس في هذا الهم والتفاعل مع هموم المسلمين لأن هؤلاء هؤلاء إن لم يجدوا من يساعدهم فقد تمتد إليهم أياد الأعداء، ونحن نعرف ماذا صنعة ماذا صنعت حركات التنصير في بعض البلاد الإسلامية حينما قدموا الغذاء في يد والإنجيل في اليد الأخرى. إخواننا ينتظرون منا المنكوبين والذين تصيبهم المعاس ينتظرون منا عونا ومساعدات تذهب وأنا أجزم يقينا أبا سامة أن نبينا عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لرأينا منه هذا التمعر بل بالأشد لأن المسلمين عنده في هذه المسائل وعنده في هذه الأبواب سواء و كانت كان تمعر لعشرات من قبيلة ما فما ظنك بآلاف أو بعشرات الآلاف ممن يجدون من المسغبة و اللأواء أشد مما وجد هؤلاء هذا على المستوى الجماعي في عيشه عليه الصلاة والسلام مع هموم المسلمين لكن ماذا عن التفاعل الفردي أو مع المواقف الفردية جاب رضي الله عنه لما مات أبوه لما مات أبوه سأله مرة في إحدى الغزوات ماذا صنعت يا جابر تزوجت ما تزوجت قال بلى يا رسول الله تزوجت قال بكرا أم ثيبا لاحظ الآن عايش مع الهم هو يعرف إن جابر حدث عنده فراغ اجتماعي بوفاة أبيه رضي الله عنه الذي قتل في أحد قال بل ثيبا يا رسول الله قال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك لاحظ العيش مع الهم قال يا رسول الله إن والدي مات وترك لي أخوات حتى جابر كيف تنازل عن حضوض نفسي في هذه القضية مع أنه لو فعل غير ذلك لو أخذ بكرا لم يكن ملوما لكن كان يراعي الظرف الاجتماعي الذي تعيشه أخواته سبع أو تسع نسيت آمنا قال ماشي أو ما أحببت أن آتي لهن بزوجة كما يقال تصغرهن أو تكون مقارب لهن في السن بل أتيت بامرأة ثيب أكبر حتى تقوم على رعايتهم <تصفيق> الشاهد من هذا ما هو الهم العيش مع أهم صاحب الله حدث عنده فراغ اجتماعي وسأله عن قضية تتعلق بالزواج هذه مشاركة إشعار بأنك يا جابر أنت مهم عندي أسألك عن حياتك اجتماعية ويحاول أيضا أن يعني يعني يوصل له أيضا بهذا التعامل الراقي العظيم أن حتى في أخص التفاصيل يشير عليه برأي مثل برأي بهذا الرأي بكن تلعبها وت لعبك كنت إذا إذا أذنت لي في الهم الفردي كنت يعني قبل اللقاء أثناء جلوسي تحدثني عن موقفه عليه الصلاة والسلام مع الجارية التي كان يأخذ بيديها ويصير بها في يعني موقف صلاة هذا يعني يستدر الدم يعني حينما يقرأه الإنسان والذي يحدث به انس رضي الله عنه ارضاء ويقول لربما جاءت الجاريه وفي عقلها شيء لا بين قوسين مخبولة او فيها نقص عقل ثم تاخذ بيده عليه الصلاه والسلام اللهم صل وتذهب به الى اي سكك المدينه شاءت لا شيئا من حاجتها رسول الله عليه الصلاه والسلام الرجل الأول في الامه وتاتي له شابة او ابن امراه طفله صغيره وفي عقلها شيء جاريه لا ادري هي طفله لكن جاريه امراه عفوا امراه ليس طفله امراه وفي عقلها شيء تاخذ بيده الى أي سكك المدينه لينظر في حاجتها ويقضيها الم يكن عليه الصلاه والسلام قادرا ان يوكل بهذه المهمه أبا بكر او عمر او عثمان او علي او غيرهم صحابه لا, لا كلهم يريد خدمته ويتشرب بذلك بل ربما يعطيها وليس في صحابته دني يعني بعض الغير مشاهير ليتفرغ المشاهير لما أو القرآن الذين هم من خاصته للمهام التي هي أعظم لكنه عليه الصلاة والسلام ينزل إلى هذا المستوى ليعيش همها يعني صراحة يعني لا تستطيع الكلمات تقفون عاجزة عن التعبير عن هذا المستوى العظيم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم سبحان الله كيف وصل لهذا المستوى ويلين مع امرأة ليس يعني أنا ما أدري لو كان وزير من الوزراء المهتمين بالشؤون الاجتماعية في العالم كله هل سيفعل هذا؟, هل سيفعل هذا؟ أنا أتصور أنه سيوكل أصغر موظف في وزارته للقيام بمهمة هذه المرأة التي في عقلها شيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكب بها من يوم أحد فأي عيش مع هذا الهم لا <تصفيق> أن أعبر عن هذا الموقف يعني كثير جدا وسلم عليه الآن كيف نضبط هذه المسألة، شيخ عمر بمعنى أرى قتلا، أرى يعني إخراج المسلمين من دينهم، أرى أفعالا لا يعني ترضيني وأريد أن يعني أعيش هم المسلمين فعلا في أي قطرا من الأقطار كما ذكرت قبل قليل قد يقتلون بدم بارد في بلدان يعني مسلمة أريد أن أعيش. وفي في المقابل أريد أن أضبط هذا العيش بحيث لا أقترف يعني فعلاً نعم. يعني غير مناسب غير لائقة وغير نعم. شرعية. نعم. لو رجعنا إلى موقف عيسى الصالح مع مع القوم الذين كانوا من المضر، أنا بعيسى الصالح عبر عن هذا الهم بالتمعر ثم دعا بخطبة لجمع التبرعات حتى انفرجت إيش الكربة. ننظر نستفيد من هذا الهدي، يعني بعض الناس قد يعني يترجم هذا الهم إلى أعمال ها قد تنقلب بدل من أن تكون أعمالاً مثمرة ناجحة قد تكون أعمال ضارة فمثلاً قد يعني تغلي مراجل بعض الشباب بعض الناس عندما يرى مشاهد القتل كما تفضلت والقتل بدم بارد فربما افتاتع أو تقدم خطوات غير محسوبة غير مدروسة خصوصاً في هذا الوضع المعقد ويعني الأحداث التي مرت بالأمة في السنوات الماضية وما نراه الآن من تبعات من من تشريد ومن فقدان ومن قتل وغياب وتعلق نساء وشيء من هذا القبيل أو أو تعليق قضايا نساء قضايا زوجية وغيرها أقول بعض الخطوات التي لم تدرس تكون نتائجها أكبر فهنا يتوقف حد الإنسان عند القدر الذي نضمن أنه موافق للشرع بعض الصور قد تكون من حيث هي موقف شرعي صحيح لكن يبقى الإشكال في تنزيله على هذه الواقعة اينا. وهذا هو الفقه هنا ليس الفقه أن تعرف النص فقط و إنما الفقه أن تعرف النص وكيف ينزل على هذه الواقعة وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة الشاطبي في الموافقات و ابن القيم في عدم الموقعين أن فقه القضية يتناول أمرين معرفة الدليل والثاني تنزيل الدليل على الواقعة تنزيل الدليل على الواقع فليس كل دليل يصلح لينزل على ذات المشهد هناك اعتبارات اجتماعية هناك اعتبارات سياسية هناك اعتبارات زمنية هناك اعتبارات مكانيه وذلك الله سبحانه وتعالى في قضية المهاجرين الذين تركوا الهجرة من ميلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لم يستثني منهم إلا المعدورين من الضعفاء واضح؟ فعندنا هجرة هي كلها ما الذي فرق بين هؤلاء وهؤلاء إلا العذر فأصل القضية موجود لكن هؤلاء التي قضية الهج إن الذين توفّه الملائكة لأخيره عذر فيها طائفة لو أتينا بالدليل الأصلي لا يجوز الإنسان أن يبقى في هذه البلاد إلا لا يجوز أن يبقى بعد أن كانت بلد بعد أن وجدت بلاد الإسلام لكن تم تأدي واستثناءات تدل على أن بعض الناس معدور فأحيانا أقول ولم تلعاد هذا كثيره يوجد دليل يوجد دليل أو تتهيأ أسباب لكن يوجد هناك موانع يوجد هناك موانع من تطبيق هذا الموقف فالمقصود أن لا يتقدم الإنسان خطوة غير محسوبة أو غير مدروسة خصوصا يا أبا أسامة الكلام يعني للجميع خصوصا إذا كان هذا العمل لا يحسب عليه فقط هو يعني قد يتصرف الإنسان و هذا الخطا على دولة بأكملها على جماعة بأكملها على قبيلة مم. بأكملها هنا ينبغي الإنسان أن يتأنى و أن يتروى جميل إذن المسألة في أصلها مسألة العيش مع هم المسلمين هذه مسألة يعني رائدة وجميلة ولا بد منها نعم. طيب كيف أوجه الآن شابا من الشباب نعم. للعيش أصلا أعيده إلى الأصل نعم. إنسان لا يعيش الهم إنسان همومه للأسف يعني تمام. بعيدة جدا تمام. عن الهم تمام. يعني أنت الآن وجهت جميلا توجيه لمسألة الضبط نعم. في التعايش كيف أرفع الإنسان من مرحلة اللا تعايش إلى مرحلة التعايش المنضبط؟ طرح مثل هذه النماذج النبوية يعني من يسمع قصة عليه الصلاة والسلام مع الجارية قصته مع مع وفد مضر قصته مع يعني سير النبوية مواقف أتباعه عليه الصلاة والسلام من الصحابة والسلام إلى يومنا هذا في العيش مع هم المسلمين إبراز النماذج الحية أنا أعتقد أنه من العوامل التي تعين بإذن الله تعالى على انتزاع هذا الشاب أو الفتاة عموماً من الهموم الدانية والأرضية أو التي اسمح لي أن أقول لا قيمة لها ولا رصيد لها إلى هموم آلية يعني حينما أبرز له نماذج معاصرة مثلاً من علمائنا ودعاتنا والمصلحين فينا الذين لهم أثر في العيش مع هموم المسلمين الداعية كما أشرت آنفاً عليها أن يوظف المنبر لتفعيل هذه القضية الصحفي الإعلامي كل مسؤول على ارتفاع بهموم الناس من الهموم التي للأسف أقول تافهة جميل إلى هموم راقية في دقيقة واحدة إذا أذنت في, في المأثور ففيه ما فجاهد كيف تقرأ هذا من حيث الشعور بهم المسلمين عندما أراد شعر بالهم الكبير نعم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهم جميل يعني الداعي للجهاد اينا. ولم يكن الجهاد متعينا اينا. لكنه كان مفتوحا على دائره المستحب والمشروع اينا. لكن هذا الهم كما اشرت اللفته الجميله هذه ضبطه انس وسلم بضبط فقال يا رسول الله اذا لي في الجهاد فقال ألك ابوان م -م. قال نعم قال ففيهما فجاهد اينا. فيهما فجاهد ليه لان الظاهر من هذا السؤال من سؤال هذا الرجل أن هذا الولد إما أن يكون وحيدا لوالديه أينا هما محتاجان عموما له قد لا يكون وحيدا، لكن هو الكبير هو القادر على السعي والنفقه. النفقة فأردنا صلى الله عليه وسلم أن يحدث توازنا وترشيدا في قضية ما هو الواجب في هذا الموضع فما جميل. يصلح لعموم الناس قد لك قد لا يصلح لك أنت في هذا الموضع و العيش حيناً ربما يكون عنده عنده, عنده هو عنده هذا ترشيد الأمر يكون وفق ضوابط الشرع نسأل الله أن يرزقنا وأياك المشاهدين الكرام التقيد بضوابط الشرع والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ومراعاة الهدي النبوي في جميع شؤون حياتنا مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا هذه التي استضفنا فيها فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم وهو ضيفنا الدائم في حلقات مصابيح السنه شكرا لكم شكرا, شكرا نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة مع هدي آخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نستودعكم الله مشاهدي الكرام في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته